هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال ذا بي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون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 لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمة والتبعوا والتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أممته يحدون بالحق وبه يعدلون وقد طانهم اثنتي عشرة أسباط أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه وان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإطيل لهم مسكن هذه القضية وكل منها حيث شئتوا وقولوا حطوا ودخل الباب سجدا ودخل الباب سجدا أعف لكم خطئكم سنزيد المحسنين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 إلَّا أَتِيهم حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعُوا وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ لَبِلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْضُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ أَحْلِقُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَدَम्मٰٓ نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦٓ أَن جَآءَ الَّذِينَ يَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلسُّوۡءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۢ بَئِيسٍۢ بِمَا كَانُوا۟ يَفۡسُقُونَ فَلَمَّا اعْتَوَنُوا وَمَنَعُوهُ عَن هُدَى قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَابْتَدَعْنَا لِرَبِّكَ لَإِعْثَاً عَلَيْهِمْ إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومْهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث كتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا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 الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين